بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ يُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشَدُّ وَطُؤًا وَأَقْوَى مُقِيلًا